ما هو فضل ليلة القدر وما هو وقتها ليلة القدر على اسمها ليلة قدر قدرها عظيم وشريف عند الله عز وجل والله عز وجل بين فضلها في سورة أنزلها سبحانه وتعالى تتلى إلى يوم القيامة إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني عظيمة القدر وشريفة ثم جاء بالاستفهام الذي يفيد التعظيم وما ادراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. إذا فضل ليلة القدر أن أن العمل فيها عبادة أفضل من من عبادة ألف شهر. تنزل الملائكه تتنزل الملائكة في هذه الليلة بالرحمة والخير والبركة. تنزل الملائكة والروح فيها جبريل أعظم الملائكة بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر فيها سلامة من الآفات والأمراض والنقائص وفيها سلامة للناس من الوقوع في النار وعذاب الله عز وجل ويعتق الله عز وجل في هذه الليلة خلق خلقا كثيرا فهي ليلة مباركة والله عز وجل قال في الآية الأخرى إننا أنزلناه في ليلة مباركة فيها بركة فيها خير فيها يفرق كل أمر حكيم في هذه الليلة تقدر مقادير السنة نحن نعلم بأن هناك قدر هناك قدر دهري لما الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بسبعين ألف سنة من زمان هناك قدر عمري في إذا, إذا نفخ في روح الإنسان 120 يوم في, في الأربعين الثالثة يعني في الشهر الرابع يكتب أجله وشقي أو سعيد كما جاء في الحديث فهذا القدر الموجود في اللوح المحفوظ ينزل في عند النفخ في الروح روح الإنسان هذا قدر عمري هنا قدر سنوي أن المقادير تنزل من اللوح المحفوظ في ليلة القدر تنزل مقادير السنة القادمة هذا معنى فيها يفرق كل أمر حكيم أما القدر فهو مكتوب من زمان لكن هذا قدر سنوي يكون في ليلة القدر ماذا يفعل الإنسان في ليلة القدر العبادة ما هو ينام العبادة يصلي يقرأ القرآن يدعو يذكر الله سبحانه وتعالى يسبح يحمد يحاول قدر المستطاع أن يشغل وقته في هذه الليلة المباركة في العبادة متى ليلة القدر الصحيح من قول العلماء أنها في الأوتار من العشر أو آخر في رمضان. يعني قد تكون في ليلة الثالث والعشرين أو الخامس والعشرين السابع والعشرين التاسع والعشرين وهي تنتقل وهي تنتقل والحكمة في ذلك ظاهرة حتى ينشط الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى في أيام العشر كلها. ولكن لو قلنا أنها في ليلة السابع والعشرين فقط كما هو قول جميع العلماء فإن الإنسان يجتهد في ليلة السابع والعشرين فقط. لكن نقول هي في السابع والعشرين. وقد تكون في التاسع والعشرين وقد تكون ليلة الخامس والعشرين الثالث والعشرين نجتهد في الطاعة في هذه الأيام حتى نحوز على هذا الفضل العظيم